دنيا شقة وجروح فرحة تجي وتروح لا مرات الأيام هل الدمع مسخو دنيا شقة وجروح فرحة تجي وتروح لا حقني والحزن فيني له لا لا تعتني كي لي اسمع يا همي وين رحل رحلت ترى مسموح كل شيء جرى منك ترابك يجي جو ترابك يجي جو اسمع يا عبد الله خل الشكا والنور مالك سوى رب يبعث هداة الروم اسمع يا عبد الله خل الشكا والنور مالك سوى رب يبعث لدات الروم والجلسها من الليل والجلسها من الليل والجلسها من الليل وارقب ترى مرضو